لجنة تنظيم الجامبوري والحكومة أعلنت أنها ستفتح حفل الختام في استاد كأس العالم في مأبو سيولا في الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة مساءً، وسيتم فتح حفل الكاي بوب لمدة ساعتين بدءاً من الساعة سبعة مساءً.